خوان من إنجاز مدرسة سيرا إبوستان هذه قصة سوفة كان اسمه خوان لكن كان ينادى خوان الفار كان عمره 11 سنة وكان عنيدا ومشاكسا لأنه عندما كان صغيرا تركته أمه أمام باب دار الأيتام خوان لم يكن لديه الحد مع العائلات التي قمنا بتبنيه خوان كان في أعماقه ولدا طيب القلب خاصة مع الحيوانات لأنهم كانوا أكثر ما يحب ويعشق كانت لديه قلادة لا يخلعها أبدا منذ صغرا في المدرسة كانت لديه مشاكل العديدة مع زملائه وخاصصا مع المدارسين في يوم الأربعة 15 يناير وشب خلاف مع أستاذ الرياضيات فأمره الأستاذ بأن يذهب إلى مكتب المدير وبعد خروج إخوانا من القسم قال فليذهبوا إلى مكتب المدير إخوان تذكر أن باب الخروج كان في اليمين وباب مكتب المدير في اليسار فاختار الهروب لك لا يعاتب مرة أخرى بينما هو خارج المدرسة ندم على فعلته لكنه مع ذلك لم يكن يريد العودة فبدأ يركض بكل ما لديه من قوة وبينما هو في الساحة التي كانت بجوار المدرسة والتي كانت مليئة بالأشجار وفي جانب من الساحة استدم بصندوق من وراء فصح آه كم هذا مؤلم آه آه حينها علم أنه أصاب فتاة مسكينة كانت نائمة تحت الورق المقوى كان شعرها غير ممشود وكانت ترتدي ملابس كثيرة قام أخوان بمسح الدم الذي كان يغمر وجهها فلما رأى أنه قد أحدث بها جنحا عميقا في الرأس أخذها من دراعها بكل حضر ليوصلها إلى المستشفى هناك قاموا بعلاجها وإعطائها ملابس جديدة بعد أن اختسلت حينها سألوا الأطباء أخوان أتعرف هذه السيدة؟ لا لقد استضمت بابينما كنت أتمشى في الشارع أجاب أخوان ما في الشارع في هذا الوقت؟ سأل الأطباء فأجاب أخوانا بكل ذكاء لا شيء شي. كنت دائما إلى الطبيب الأسنى لذلك لم أداب إلى المدرسة إلى أي مدرسة أدابك؟ إلى مدرسة بيرينيوس حينها وصلت الشرطة فقاموا بالاتصال بالمدرسة تتمت أخوان أفر من إنجاز مدرسة ماء العينين لفق أحد رجال الشرطة إخوان إلى المدرسة فاستقبلهم المدير الذي كان مشغلاً بغيابه وخروجه بدون إيدي وشكر رجل الشرطة على إعادته إلى المدرسة سليما ثم توجه بكلامه نحوه قائلا لماذا خرج من المدرسة بدون إيدي؟ ألا تعرفت أنما اتقلت أخطأ الفاتح؟ أترق إخوان رأسه ثم رد علي أعرف أنني أخطأت لكن لم أكن أريد المزيد من عقوبات فعلاقتي مع زملي وأستدي متوتر رغم أني أحبهم جميعاً فأجاب أخوان المدير بحزن إنك هرطة قانون الداخلي للمدرسة فالذي يمنعك من الخروج بدون إذن رجالك فالعقوبة تنصدر وبعد ذلك إن عقد اجتماع بالمدرسة حضره أستاذ أخوان وقرروا أن يحضر, يحضر أخوان يوم الأحد لصنديف حجرة قسمه حتى لا يكرر خطأه حضر أخوان يوم الأحد إلى المدرسة وبدأ بصنديف حجر في قسمه بجيت فهو لا يريد أن يلاحظ أحدا استياءه من هذه العقوبة فقد كان يريد قضاء يوم عطلته في اللعب مع حيواناته المفضلة فحزن وندم على فعلته وبعد أيام طلب المدير من أخوان الحضور إلى مكتبه لأنه سلق زيارته من سيدة وبعد أن جلس أخوان توجه المدير نحو, نحو السيدة الجالسة أمامه وقال لها هذا هو يا سيدتي هل إبتسمت المرأة وقال لا لا أعرفه لكنه ولد طيب القلب فقد حملني إلى المستشفى وبفضله تلقيت العناية والعلاج نظر إليها أخوان وقال لقد تعرضت بسبب إلى الجرح في رأسي أحمد الله على سلامتك وعفيتك مدت السيدة يدها لتسلم على أخوان وتشكره فلا حدث بين بيديها فاخرستها المفاجأة ثم سألت من أين لك هذه الأسوارة لا أعرف يا سيدتي فهي في معصمي منذ أن وعيت على هذه الحياة فقد تربيت في الميت بدأت الدموع تمامل من عيني السيدة ثم عامقت أخوان وقالت يا لصدفة الحياة إنك ابني أنجبتك في ظروف صعبة ولم أستطع أن أوفر لك أفسط الأشياء لذلك وضعتك عند باب الميت الميل لتتربى في مكان آمن بعد أن وضعت في يدك هذه الإسويرة فأنا أيضا أحتفظ بمثلها عندي لما سمع أخوان هذا الكلام ارتمع في حضنها وهو يبكي تأثر مدير المدرسة بهذا المشهد واقترح على المرأة كمردفة في المدرسة لتوفر الإخوان حياة كريمة ومنذ هذه اللحظة عاش أخوان مع أمه وتحسن سلوكه وأصبح محبوبا من الجميع ولم يعد أحدا يلقبه بإخوان الفارح